هذا مجرد كابوس ما هو عملك؟ أنا بريء بالتأكيد أنا أمريكي لم أقم بأي جرم عيش في كاليفورنيا لم أعد بأمريكية من قبل حكم علي بالإعدام لمجرد قولي إني أمريكي هيا من يريد أن يتشاجر سأقاتل الجميع لديهم مهربو مخدرات هناك ومجرمون ومعتدون كل ما أردته هو أن أحظى بفرصة للقتال كي أعود إلى الوطن ولدت في بفرلي هيلز وترعرعت في الوادي في نورث ريج لطالما أردت أن أكون محط الاهتمام منذ كنت صبيا صغيرا أنا الأصغر بين ستة أولاد تربى كل إخوتي مع أبي بينما أنا ربتني أمي كنت في العشرين من عمري فقط عندما صورت فيلم دود ويرز ماي كار ولكن لم يعد تمثيل حلمي أحسست بأن الأمر مسألة وقت لا أكثر مرحبا قبل أن أحظى بفرصة ذهبية أراك لاحقا عملت بين الحين والآخر كمدرب شخصي كنت أحب التمارين الرياضية وأحب أن أحافظ على لياقة بدنية عالية كنت شاب من نوع الذي يحب الوقوع في المشاكل وأحببت الإبداع أيضا وكنت أخرج كثيرا كانت أوقات ممتعة في إحدى المرات قابلت فتاة كانت تعمل ممثلة كان حس الفكاهة لديها عاليا فانسجمنا جدا ظننت أني وقعت في حبها ومن دون سابق إنذار مرحبا قررت أن تتركني لأجلي شخص آخر وهذا ألمني جدا عرف الناس من حولي أني لست على ما يرام مرحباً أريك كان ري رجلاً من أرمينيا وكنت أدربه ثلاثة أو مرات في الأسبوع وأصبح صديقاً عزيزاً علي ما الذي يحدث؟ تركتني صديقتي هذا سيء كان الحزن بادياً على وجهي فقال لي اسمع ما رأيك لو تذهب في رحلة عوضاً عني؟ كان عليه إيجاد أشخاص للسفر حول العالم لتصدير البضائع الجلدية الباهظات الثمن لم أفهم لما لا تستردها عبر البريد؟ في حال أرسلنا شخصاً ودعا أن فسنتفادى دفع ضريبة الاستيراد لم يكن تهرب من ضريبة الاستيراد والعودة إلى الولايات المتحدة جريمة كبيرة برأيه هذا العمل يودي إلى السجن؟ لن يحدث لك شيء. سيصادرون البضاعة على الأغلب وسيحررون مخلفة بحقك. وسألته حينها هل ستدفع المال؟ نعم بالطبع. ستحصل على 800 دولار. عطلة مجانية و800 دولار. يبدو الأمر جيدا. حسنا. اعتقدت أن الأمر سيكون ممتعا وينطوي على مغامرات. وأردت أن أكون جزءا من هذه المغامرات. ذهبت إلى اسطنبول. والأمر الغريب لدى سائقي السيارات الأجرة الأتراك هو حبهم لبوق السيارة <تصفيق> لم يكن لدي أدنى فكرة عما كان ينتظرني هناك كل ما عرفته هو الفندق الذي سأقيم فيه ووراء الفندق مباشرة بزار كبير أحببت المشي في الشوارع ومشاهدة المواقع الأثرية والتاريخ والثقافة كانت أول مرة لي خارج بلادي وكانت تجربة رائعة في صباح عودتي أخبر ري رجله لي لاقيني في الفندق كيف حالك؟ الرجل لا يتكلم الإنجليزي أبداً بدأ كل شيء على ما يرام ذهبت إلى المطار وكان هناك كلب يشم بحثاً عن المخدرات لم يكن لدي أي شكوك لذا لم أكن قلقاً من أي شيء وبدأ الكلب بشم حقائبي لم أخف من شيء. لا أحمل مخدرات. تفضل من هنا. أكيد. لعله أشتم رائحة بضائع الجلد. جواز سفر من فضلك. ماذا كنت تعمل في تركيا؟ أخبرته بأنه تم إرسالي إلى تركيا لإحضار بضائع جلدية. لم أعتقد أن يقوم بشيء غير هذا. ما هو عملك؟ أنا ممثل. عملوا في أمريكا. حقا؟ نعم. مثلت في Seven Heaven وBounce وDude Wears My Car. أحب هذه الأفلام. رائع. لم يجدوا شيئا. وعبرت الجمالك من دون أي مشاكل. انتظرني ريف المطار وأقلني إلى منزلي وقال لي أرأيت؟ أخبرتك بأن كل شيء سيكون على ما يرام اعتقدت أني غبي لشعوري بالقلق ذلك الوقت قلت في نفسي لا يوجد سبب للقلق لاني أثق ثقة عمياء بهذا الرجل كنت مكتائبا بعد مغادرتي وأصبحت سعيدا الآن إذن هل تريد أن تقوم برحلة أخرى؟ ما رأيك؟ في الأسبوع القادم؟ ولم أملك الكثير من الوقت إذ كنت أمثل كثيرا أردت أن أترك باب هذه الفرصة مفتوحا لذا قررت تشجيع أصدقائي وعائلتي على هذا مرحبا ري كيف حالك؟ كانت أوضع أخي بيتر على غير ما يرام لذا عرفته إلى أخي مرحبا بيتر هل تود القيام برحلة لأجلي؟ نعم جيد هذا ما أحبه اليوم هو اليوم التاسع من حبس دانيال بيرل هنا في باكستان وما زالت المعلومات عن مدينة الوهوية مختطفيه مجهورة اتصل بأخي ليخبرني بأنه لن يذهب ما الذي تعنيه بيت؟ أخبرني بأن وجهته ليست إلى تركيا بل إلى باكستان ما زال هناك لم يمر يومان على اختطاف دانيل بيرل لا أحد يريد الذهاب إلى باكستان لا تقلق ساتصل به مباشرة إن لم تلبي أمريكا مطالبنا فسنقتل دانيل تتضمن هذه المطالب معاملة أفضل رفض بيتر الذهاب عليك إقناع أخيك بالذهاب أنت من اقترح أن يذهب أخوك أنت شهدت به وها أنا أخسر الكثير من المال بسببك الآن لن يقوم بيتر بذلك أنت تضعني في موقف حرج يا إيريك أنا لست شخصا سهل الإقناع ولكني لا أرغب بالتأكيد أن أخذ الناس من حولي حسنا قررت أن أذهب أنا أنا سأذهب سأذهب بذلا منه صدقني أريك ستحظى بوقت ممتع كنت قتلت ري لو عرفت في ذلك الوقت ما أعرفه الآن كنت ساقتل ذاك رجل بيدي من دون أي ندم ذهبت إلى المطار وكان ينتظرني رجل يحمل لفتة بيده تقول إيريك أودي بالأحرى كتب اسمي على منديل ورقي كيف حالك؟ كانت أول كلمة يتفوه بها هل أنت جاهز؟ وقال إننا كنا سنقضي أوقات ممتعة هنا ولكن يجب علي الذهاب إلى كاراتشي الآن لإعادة السترات الجلدية استغربت وقلت متى ستعودون؟ متى سترحل أنت؟ الجمعة سنكون هنا بحلول يوم الجمعة أخبرني ري بأن أحدهم سيريني المكان وسأتعرف إلى بعض الفتيات ولكن لم أتعرف إلى أحد كل ما قيل لي عن رحلة باكستان كان كذبا بالمطلق لن يروقني الأمر لو عرفت بأني سأظل محبوسا في غرفة فندق لمدة خمسة أيام المفاتيح نظرت إلى المكان من حولي وظننته مأوى للمشردين شكراً ها هي غرفتك سأبقى هنا؟ ستكون بخير، ستحب المكان لا لا لا، لا. عليك أن تأخذني إلى فندق جيد أمر أخير فقط ابقى في غرفتك اتفقنا؟ أخبروني بأن أبقى في غرفتي إذ إن هذه المنطقة ليست آمنة للأمريكيين وما زال وقع حدث اختطاف دانيل بيرل مدويا على صفحات الصحف كل ما أعرفه هو أني لست خائفة من شيء سأخرج لأقوم بما يحل لي وبينما كنت أركض في شوارع باكستان رأيت ثلاثة فتيات لطيفات كن يضعن حجابا على رؤوسهن ثم ذهبت باتجاههن وقلت مرحبا يا فتيات اسمي أريك أنا من هوليوود ممثل عظيم يا إلهي عينك جميلتان لم يتكلمنا الإنجليزية ولكنك لا تحتاج إلى لغة كي تغازل فتاة ما هي مشاريع كون؟ بإمكاني العودة معي أود تعرف إلى أفراد عائلتكون أعرف أني جذاب وخرج شخص من أحد المتاجر هل هذا أخوك؟ اذهب من هنا بدأت أضحك لم أعرف ما يمكن لهذا الشخص فعله لا تضع يدك علي لا تلمسني كنت أتكلم مع السيدة إلا ما مجددا اذهب من هنا وضعت حقيبتي أرضاً. قلت لك اذهب من هنا وبدأ ذاك الرجل بدفعي إلى الوراء <تصفيق> وبدأ الناس بالتحديق إلي فتركته أين حقيبتي؟ واختفت حقيبتي أين حقيبتي؟ أين حقيبتي؟ بلمح البصر سرق حقيبتي أن أكره هذا المكان وكنت أقول في نفس وقتها أنا الرجل الأغبى على الأرض لتجول هكذا في شوارع باكستان يرن في صباح الخميس مرحبا وصل الشخص الذي كان سيصلني ومعه الحقيبة لحظت أنه أحضر حقيبة واحدة هذه المرة كانت تحتوي على سبع سترات فقط هذا أمر غريب بالتأكيد كان هناك خطأ ما؟ لما أحضرت واحدة؟ ولما هي صغيرة؟ هذه الرحلة الأولى فقط سنرى كيف ستجي الأمور وبعدها نقرر إضافة إلى حصول راي على صفقة منتازة حقيبة واحدة؟ هذا غير منطقي هل أنت جاهز؟ أنا جاهز لنذهب في الحقيقة كنت أتوق للخروج من باكستان واعتذر ذاك الرجل عن الإقامة السيئة التي أقمتها ستكون المرة القادمة أفضل بكثير سنمرح أكثر بالتأكيد سيكون الأمر رائعاً في المرة القادمة إذ ليس لدي أي نية للعودة إلى باكستان أفكر كثيراً في اللحظات التي وصلت فيها إلى المطار آخر لحظات لي من حريتي كان الجميع متواطئين يعرفون جيدا ما كنت أقوم به ولم يخبرني أحد منهم ولم يحاولوا حتى تنبيهي أو تحذيري من أن شيئا ما يحدث وفيما كنت أمشي في المطار وصلت إلى مؤخرة صف الانتظار رآني شخص من الأمام وأشار إلي بالقدوم إليه سعدت وقتها بكوني لن أنتظر في هذا الصف الطويل لم تساورني أي شكوك لذا لم يكن لدي ما أقلق حياله قال الرجل بهدف السياحة أم العمل فقلت في الواقع المتعة هي عملي غبي جدا افتح الحقيبة تفضل لم يكن هذا الرجل مهتما حتى بحقيبة الظهر خاصتي ولا حقائبي تفحص الحقيبة فقط وفتش البضاعة الجلدية فيها ولم يبدو مهتما بها كثيرا كل شيء جيد؟ نعم وفيما كنت أغلق حقيبتي توجه إلي رجل وأمسك بيدي وقال هل تحمل أي ممنوعات؟ لم أفكر لوهل في أن الحقيبة تحوي شيئا غير قانوني وأخبروني بأن علي القدوم معهم تفحص البطنة الداخلية للحقيبة أخذوني إلى غرفة الانتظار وكل ما كنت أفكر فيه هو أني لم أرتكب أي خطأ لذا لا حاجة للقيام بهذا عليهم أن يتركوني كي ألحق بطائرتي أريد العودة فليحتفظوا بالحقيبة لا يهمني أمرها أبدا ما هذا؟ لماذا تريني هذا؟ لأنه أفيون عرفت مباشرة أنه تم استغلالي عرفت مباشرة أن ري هو المدبر لهذا الأمر كل شيء قاله لي كان كذبا ذاك الرجل الذي كنت أعرفه منذ سنتين وكنت أعتبره صديقا لي صدقني أريك ستحظى بوقت ممتع أو بي لأهرب المخدرات لمصلحته من دون علمي أحسست بأني غبي حقا أريد الاتصال بالسفارة الأمريكية وقال لي الرجل القصير إن السفارة لن تساعدني في شيء سنشنقك مباشرة بعد صلاة الفجر تحكم في الهلع في تلك اللحظة لم أصدق أن هذا يحدث لي أحدهم يقول لك إنه سيقتلك ويطلب إذنك بوضع الأغلال حول يديك من المستحيل أن أسمح لأحد بوضع يديه علي في تلك اللحظة أوقفوه كل ما سمعته هو صوت إطلاق النار لم أكن أحاول الهرب كنت أحاول الوصول إلى هاتف وصلت إلى طابق الأرضي ومن ثم اقتحمت باب غرفة في آخر الممر واغلقت الباب باستخدام الأفاث كانت لدي قناعة كاملة بأنهم سيفجرون الباب مئة قطعة ومن ثم سيدخلون علي ويطلقون النار فكرت في أنني إن كنت سأموت فسأجعل موتي عبرة وسأحذر الآخرين إن كان هذا آخر يوم لي فأريد أن تكون لقصتي نهاية مشرفة. كنت أتصل بالأرقام 099911411 تسعة واحد واحد واحد واحد أي شيء. كان الأمر بلا فائدة. وإذا بصوت يأتي من الممر. أخرج ويداك مرفوعتان قلت أريد أحد من السفارة. وإذا بصوت أمريكي يقول. هل تريد التحدث إلى أمريكي؟ هل أنت من السفارة؟ كان من قسم مكافحة المخدرات هل خرجت لنتحدث؟ أخرج لنتحدث بالتأكيد لنخرج قالوا إنهم سيشرقونني وإذا بصوته يعلو ويجيبني كانوا يمازحونك كانوا يمزحون؟ يا إلهي كنت مصدوما كيف لأحد أن يمزح في شيء كهذا هيا أخرج من فضلك ظننت في ذلك الوقت أن ضباط مكافحة المخدرات أصبح هنا وسيساعدونني كنت مؤمناً بأنني سأصبح حراً حالما يتم إلقاء القبض على ري وسيلقى القبض على مهرب الممنوعات الحقيقي هل تريد سجارة؟ أنا لا أدخن تدخن الممنوعات فقط لا أنا لا أطعط الممنوعات ألا تدخن الممنوعات؟ الجميع يدخن أجبته لا أنت من يقوم بهذا أخبرنا يا إريك ماذا حصل معك؟ لما أنت هنا؟ صديقي ري أرسل بي إلى هنا ليحضر له بعض البضائع الجلدية لم أكن أعرف بهذه الممنوعات لم يصدق قصتي رغم محاولاتي قال لي يا رجل الواقف إلى اليمين كما تعرف إذا لم يحكموا عليك بالإعدام فسيحكمون عليك بالسجن لمدة عشرين سنة قلبك يخفق بسرعة هل أنت خائف من شيء ما؟ يقول أحدهم إني ساوشنق وإني قيد الاعتقال بطبعاً خائف تظن نفسك رجلاً قويا؟ سيريك هذا البلد كم أنت ضعيف من الداخل لكم حرية التصرف به كنت مذنب برأيهم استمتع بوقتك لم يحاولوا مساعدتي بأي شكل <تصفيق> لم أصدق أن هذا يحدث لي. بينما كنت أعتقد نفسي صاعدا على متن تلك الطائرة أجد نفسي مسجونا المكان يعج بالرجال رجال ذوي لحى طويلة وقبعات صغيرة تحدث إلي أحدهم ولم أفهم عليه كلمة واحدة ثم سمعت أحدهم يقول بالإنجليزية من أي بلد أنت؟ أمريكا خطأ، كان من الخطأ تفوه بتلك الكلمة ابتعد عني ما بالك؟ لا تلمسني ابتعد ابتعد ابتعد لم أكن خائفا من أولئك الرجال بل كنت خائفة مما سيحدث لي آنذاك في النهاية أتت فتاة من السفارة كيف حالك؟ بأحسن حال أجابتني أتتكلم بجد؟ لا ما الذي سيحدث لي؟ سيقررون كم من الوقت سيبقونك في الحبس على ذمة التحقيق ما هو الحبس على ذمة التحقيق؟ لم يسمعوا مني الحقيقة التي أرادوها فظنوا أنهم سيستخلصونها مني بالضرب سيتم تعذيبك أراد عشرة أيام وأنا طلبت أن تكون المدة ثلاثة أيام سيتم تعذيبك؟ يا إلهي يصبح الوضع أفضل فأفضل تم اقتياد بين أقدر الممرات والزنزنات وكان هناك صراخ قادم من الرواق وكان الألم يملأ الأروقة قادون إلى مكان يشبه القبو كان مظلما بالكامل كان مكانا مرعبا سألوني أسئلة بسيطة مثل من أنا؟ ما هو عملك؟ من أين أنت؟ من أمريكا وعيش في كاليفورنيا قال بعدها لم أعذب أمريكية من قبل ولكنني كنت أنتظر هذا ثم بدأوا بضرب أسفل قدمي من أعطاك المخدرات؟ لا أعرف وصلوا ضرب أسفل قدمي ما هو رقمهم؟ أين يعيشون؟ لا أعرف أين حصلت على المخدرات؟ تم تسليمها إلي في الفندق الذي كنت أقيم فيه من أعطاك إياها؟ لا أعرف أين هم؟ ما هو رقم هاتفهم؟ أين يعيشون؟ لا أعرف أينهم. يضربون أسفل قدميك دون توقف مرة تلو الأخرى حتى تبدأ قدمك بالتورم. لم أكن أعرف بها. كان الألم شديدا. كنت أظن أن يحمل سترات جلدية. في النهاية تتخدر قدمك. لا أعرف أينهم. ظننت أن يحمل سترات جلدية. من أين حصلت على المخدرات عندما كنت في الصف الثالث دهستني حافلة مدرسية أينهم؟ لا أعرف وتشرذمت عظام حوضي كالزجاج وأنا لا أحب الألم لكني معتاده فهو ليس بالأمر الجديد علي بإمكاني أن أصرخ أين هم؟ بإمكاني أن أبدو ضعيفا أو يمكنني تحمل الأمر حتى يمر لا أعرف ماذا يمكنك أن تفعل عندما تكون الحقيقة لدى الآخر مختلفة عن تلك التي لديك؟ أينهم؟ هم؟ لا أعرف فقدت الأمل تماماً لقد شعرت بأن يتافه. لم أشعر بأن تافه إلى هذه الدرجة من قبل في حياتي. لم أصدق أن هذا ما يحدث لي. وبحلول اليوم الثالث أراد مني أن أعترف بأن المخدرات لي. كل ما عليك فعله هو الاعتراف بأن المخدرات تعود إلي. فقط اعترف وينتهي الأمر وكل ما كان لدي لأتمسك به هو براءتي لم أقترب حتى من حد أن اعترف بأي شيء تم اقتيادي إلى السجن المركزي الذي يبعد ساعة بالسيارة يقع في منطقة روالبندي وهو أكبر سجن في باكستان كلها يضم ستة ألف سجين كان سجنا ضخما ويحتوي على أبواب كبيرة جدا في المنتصف شعرت كأنه باب الدخول إلى موردور كنت أسمع جميع أنواع الهتاف والصراخ فقلت في نفسي يا إلهي هل الأمر حقيقي؟ ما أنا داخل إليه الآن قبل دخولك السجن يذلونك مرة أخرى أتى أحد الحراس وقال لي ملاكمة؟ اليوم؟ في الداخل؟ كنت أعرف ما ينتظرني في الطرف الآخر من البوابة ولم يكن شيئا جيدا أبداً إذ كان الجميع يصرخون كما لو كانوا كلهم مشتركين في العراق كل ما كنت أفكر فيه هو أن أدخل وكأنني جون وين إلى هذا القتال إن كنت ذاهبا لأعدم فسأصعد تلك الدرجات متبخترا وسأطلب من الجلاد أن يقوم بذلك وأنا راض كامل عن نفسي كل هذا الإحباط كنت أفكر في ري وكيف دبر لي هذا كيف تم تعذيبي وإهانتي سيعرفون اسمي بحلول هذا المساء هذا ما أنا متأكد منه لأني لست معهم في السجن بل هم من معي في السجن ضربت بعض الرجال على أجسادهم وجهت إليهم اللكمات لم أهزم في شجار من قبل خط الكثير من الشجارات صدقني لم أكن لأخسر في آخر قتال لم يكن هؤلاء الرجال متحضرين لي هيا تعالوا اضربوني من يريد أن يتشاجر؟ من يريد قتال؟ هيا لنتشاجر سأقتلكم جميعا من يريد القتال؟ هيا من يريد أن يقاتلني؟ كان جميع الرجال الذين قاتلتهم مثل النساء كان شعورا جيدا علمي بذلك الأمر كنت أقوى وأسرع منهم وكان من الجيد الانتهاء من الأمر <تصفيق> دفعت أحد رجال من فوق الشرفة فسقط على الحشود في الأسفل وأدركت وقتها أني قمت بخطأ كبير تم نقلي إلى جناح المحكومين بالإعدام على الرغم من أنه لم تتم محاكمتي بعد واستغربت هل من المعقول أن يقتلوني إلى هنا؟ يقع جناح المحكومين بالاعدام عند المشانق وكان موقع زنزانة مقابل المشانق كنت متمسكا بحقيقة أني بريء وبأنه حالما يكتشفون أمر ري ويعتقلونه فسيطلقون سراحي كل ما أردته هو فرصة للقتال كي أعود إلى المنزل بحلول شهر أكتوبر بعد مضي سنة على سجن أتى ضابط مكافحة المخدرات مرحبا هل تعرف أي أحد في هذه الصور؟ وقلت فورا هذا هو ري هذا هو ري جزيريان تم إلقاء القبض على ري هذا ممتاز أنا أتجه إلى الحرية بما أنكم تعرفون أني بريء فماذا ستفعلون لإخراجي؟ أنا آسف لا نستطيع فعل شيء لمساعدتك ماذا تعني؟ ألقيتم القبض على الرجل المذنب لما لم أخرج من الحبس بعد؟ انتظر، انتظر ما الذي تتحدث عنه؟ كشفت لكم عن المذنب فلماذا ما زلت محتجزا؟ لا نستطيع فعل شيء حيال الأمر لم يستطيع تدخل في الموضوع حتى بعد معرفتهم بأني بريء لكنك من وكالة مكافحة المخدرات ها أنا أواجه الحكم بالإعدام وهم لا يستطيعون فعل شيء لأجلي كرهتهم بسبب ذلك أذكر أني كنت محبطا جدا أحسست بالحزن وفقدت الأمل بالفعل ويأست بغض النظر عن كل الأحداث التي تجري من حولك من المستحيل أن يصيبك اليأس في بعض الأحيان أيها السيد، تعال إلى هنا بدأت بتعلم اللغة أنا جائع، أنا جائع أحضر لي بعض الفاكهة وسأعطيك مئة روبيا كانت أمي ترسل إلي المال عبر السفارة أحضر لي بعض الفاكهة احتفظ بالباقي هكذا بدأ الأمر قال لي هل تريد شيئا آخر؟ وبدأت أطلب أشياء أكبر كوجبات الدجاج والمثلجات في نهاية الأمر طلبت منه أريد هاتفا خلويا أخبرته بأني أريد هاتفا خلويا فقال إنه سيؤمن واحدا لي أحضر لي هاتفا خلويا كلفني الأمر 12 ألف روبيع. كنت أخاطر مخاطرة كبيرة وكنت أخاف من أن يشع بي وأن يتم ضربي لآخر نفس في حياتي تفضل لا مشكلة في اليوم التالي اتصلت بأمي مباشرة من الهاتف الخلوي أمي هذا أنا كان أول شيء قلته أنا لم أرتكب أي ذنب يا أمي أنا آسف لحصول هذا كانت أمي تبكي على الهاتف وتسألني عن كيفية معاملتهم لي ثم قالت لا تقلق سنخرجك اسمعي علي إنهاء المكالمة أحبك وسأكلمك لاحقا كان شعورا جيدا أن تسمع صوتا مألوفا شعرت وقتها بأني لست معزولا عن العالم الخارجي كليا في اليوم الثالث من يناير كنت قد ذهبت أكثر من مرة إلى المحكمة خلال مدة قصيرة من الوقت قال لي المحامي إيريك ستعود إلى الوطن قريبا قمنا بترتيب صفقة جيدة لك قال إني سادفع ألف دولار للقاضي وسيحكم علي بالسجن لمدة سنتين وبسبب الوقت الذي قضيته ستعود إلى الوطن خلال أشهر أجل هذا رائع لنقم بالأمر حسنا اتفقنا. كل ما عليك فعله هو الاعتراف بأنك مذنب. اعترف بأنني مذنب. قلت له لي ما علي الاعتراف؟ أنا لم أقم بأي جرم. هكذا تتم الأمور. تعترف بأنك مذنب. تدفع النقود ثم تذهب إلى الوطن. ها أنا الآن أمام خيار صعب. علي الاعتراف بذنب لم أرتكبه وأن أعيش بقية حياتي. وأنا أنظر في المرآة بشمئزاز بحلول ذلك الوقت كنت قد خسرت منزلي ونقودي وحياتي خسرت كل ما كنت أتطلع إليه الشيء الوحيد الذي بقي لدي في تلك المرحلة هو كبريائي ما هو ردك على هذه التهم؟ كان المحامي هو من جعلني أتخذ قراري في الحقيقة إذ قال لي إيريك، ما هو الأهم بالنسبة إليك؟ كبريائك أم حريتك؟ كنت أعرف وقتها أني لست مذنباً وأني لم أرتكب أي جرم ولم أريد أن أعترف بأني مذنب في جرم لم أرتكبه وكبرياء أهم بالنسبة لي بكثير من حريتي لست مذنباً يا سيادة القاضي كان الجميع مصدوما قال القاضي إن الادعاء أثبت القضية ضدي فأجبته مبتسما بالطبع تم إثبهتها فقال سبع سنوات لو اعترفت لكنت قد خرجت من السجن لأني دفعت عن نفسي ولأني كنت بريئا حكم علي بالسجن سبع سنوات سأحل الموضوع اتفقنا. يظنني العديد من الناس أحمق ويعتقدون أن كبريائي هو سبب سقوطي. قد يكون هذا صحيحاً ولكن في النهاية علي أن أنظر إلى المرآت. قبل ذهابي إلى السجن كان لدي كل شيء ولم أقدر ما كان لدي في حياتي. لم أكن راضياً بتاتاً عن مقدار المال الذي كان معي أو أصناف الطعام في ثلاجتي. علمني السجن. كم كانت رائعة أصغر التفاصيل في حياتي أفتقد الذهاب في الليل البارد والعودة إلى المنزل الدافئ وأنا التحف بالأغطية وأشاهد التلفاز أن أكون قادراً على المشي والتحدث والركض كل هذه الرفاهية البسيطة لم أعرف كم هي مهمة قبل دخول السجن عادة ما تأتي الرياح الموسمية في يوليو وأغسطس فتخرج الصراصير بسبب ارتفاع منسوب المياه بدأت أشعر بوجع الأسنان ولكن بطرف الجانبي من رأسي والتهبت أذناي بسبب الفطريات بإمكاني تحمل الكثير من الألم لكن عندما يكون لديك شيء ما بداخل أذنك ولا يمكنك أن تحكه يكون الأمر كما لو كانت هناك حشرة تنهش في رأسك أحضروا لي أطباء دجالين لا أعرف ما الذي يحصل معي أذناي تقتلانني من الألم لا أستطيع النوم أو فعل أي شيء لا يمكنني أن أفكر وقرأ ماذا؟ ما هذا؟ وهنا ساءت الأمور أكثر يا إلهي هكذا تتم معالجة الأمر؟ يا إلهي يا إلهي ثقبوا طبلة أذني وكان الأمر مؤلما جدا لم تكن لدي القدرة على التفكير أو النوم ولم أتناول الطعام حتى اللحظة الوحيدة التي دفعتني لأن أفكر في الانتحار في حياتي كانت بسبب أذني كنت أواسي نفسي وأقول خمس دقائق إضافية تحمل خمس دقائق كان هدف اليومي هو أن أعيش خمس دقائق في أحد الأيام التي كانت سيئة عين جولدليف ليكون مسؤولاً عن زنزانتنا وكان مشهوراً بضرب المسجين حتى يوافق على إعطائه لفافات تبغي جولدليف كان مشهوراً أكثر بضربه لأكثر من 200 سجين حتى الموت لم تكن لديه رحمة أو ضمير أعطني 500 روبية لم أكن في مزاج جيد ليعبث بأعصاب أحد أعطني 500 روبية وأنا أجبته اذهب إلى الجحيم اذهب إلى الجحيم اذهب إلى الجحيم رفع هراوته الصغيرة في الهواء لأظن أنه سيضربني وأذكر إمساكي وضربه بيده على وجهه فقدت السيطرة فقدت السيطرة وضربت ذلك الرجل كما لم أضرب أحدا من قبل بإمكانك العبث مع الحرس الآخرين وبإمكانك العبث مع المساجين ولكن لا تقترب أبداً من جولد ليف سحبته خارج زنزانتي وأقفلت الزنزانة لأتحضر وأصليه كانت المرة الأولى التي أصلي فيها لم أكن إنسانا متدينا من قبل كنت أقول يا إلهي إذا أخرجتني من هذا المأزق سيكون الأمر رائعا قلت شكرا لك, لك لكون ما حدث قد حدث لي شكرا جزيلا لأن هذا لم يحصل مع أخي أو أحد أصدقائي أخبر عائلتي بأني أحبهم كنت جالسا في الداخل أضع ورق المناديل داخل فمي لأغطي به لفتي واعتمرت قبعتي الصغيرة أنا جاهز لذهاب إلى الحرب أردت أن يعرف الجميع بأنني لم أموت من دون قتال لم أستطع قتل نفسي لذا كنت سأجعل هؤلاء الرجال يقومون بالأمر عوضا عني في ذلك اليوم ترك جميع الحراس مواقعهم للمشاركة في ضربي لم أستسلم لكن جسدي هو من استسلم كنت متعبا جدا. لم أبكي من شدة التعب. كنت مستغربا كيف أني ما زلت أرى بطرف عيني اليسرى. كانت تؤلمني أضلاع ألما شديدا. وشعرت بعظم كتفي ينهار. تم حملي إلى الخارج هكذا. وكانت كفي اليمنى مكسورة إصبعا إصبعا. أذكر أني كنت أقول في نفسي دعي الأمر دعي الأمر يا مور ماذا يحصل هنا؟ سمعت صوت المشرف المراقب بدأ جولدليف بإخباره بأنهم وجدوا مخدرات معي وأني هاجمتهم كنت خائفاً مما سيحصل لي إنه يكذب إنه يكذب ما الذي حصل؟ طلب مني هذا الرجل 500 روبيا وأنا رفض إنهم يسرقونني سأموت كان بحوزته ممنوعات إنه يكذب سيدي لقد هذا يكفي. ف... هيا ذهب. تريد غولدلي في ذلك الوقت ومن ذلك المكان. لو لم يصل المشرف المراقب، لكنت مقتولاً الآن. طالما انا هنا، لن يمسك بك أحد. وبعدها تحول الأمر من ليل إلى نهار. كان الجميع ممتنا للتخلص من وحش كهذا. وانتقلت من كوني أكثر سجين مكروه إلى أحد أكثر المساجين احتراما كان الأمر رائعا لأني عندما دخلت السجن دخلت والعقبات أمامي كثيرة كان تحولا رائعا لأني لم أتغير بل هم الذين تغيروا أذكر أني ظللت أقول في نفسي إذا اصررت على براءتي وصدف أن خرجت من ذاك السجن فسأخرج مرفوع الرأس كنت أكثر من سعيد وكان ذلك مصدر ارتياح كبير لي أنا سعيدة بعودتك إلى الوطن؟ أمي بالنسبة إلي شخص مهم في حياتي وأنا أحبها هذا أفضل شيء في العالم كنت أظن أني لن أراه مجدداً وها هو قد عاد إلى الوطن هو في الوطن الآن كان شعورا رائعا أن أرى الكثير من الناس والكثير من الوجوه المألوفة لدى عودتي. كان شعورا رائعا إدراك كم يهتم هؤلاء الأشخاص بأمرك. كيف كان الأمر هنا؟ كيف مرت عليك تلك السنوات الثلاث؟ سأتحدث عن ذلك لاحقا. أريد أن أقول إني محظوظ لكوني على الأرض الأمريكية ولن أستغل هذا الأمر مجددا. أنا سعيد بحدوث هذا معي أنا سعيد بحق أهلا بعودتك يا أريك جعلتني هذه التجربة أقدر ما هو مهم في الحياة وعلي أن أذكر نفسي في بعض الأحيان كم هو عظيم كل ما يتعلق بهذه الحياة كان علي دخول السجن لأعرف كم أنا محظوظ